بسم البروج الرحمن الرحيم والسماء واليوم الله وال ذات الموعود الم وشاهد أصحاب الأخدود النار قتل ومشهود هم الوقود ذات إذ ال عليها قعود